ويقول ما هو أفضل تعريف للإيمان أفضل تعريف للإيمان أنه الإقرار أو كما قال المصنف بالأمس وسمعتموه اليوم ايضا ما شاء عليه أن من قال به من أهل السنة التصديق فالمراد به التصديق المستلزم للإيقان والقبول الاذعاني نعم